قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ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 وَفتعلق فَخَلَق العلَقة مُطو فخَلَق القُبوة عوان فكسَْن العظَامَ لَحمَا إَّا أَنْ شَتْن خَيق آ آخرَ فتَبَ وَكَ اللهَّ أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميجون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأن نزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به نقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب فأنشأنا لكم سَنَخْلُقُ لَكُمْ بِجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً مِّن تِينٍ لَّا تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينِينَ تُؤْتِي أُكُلَهَا مَرَّتَيْنِ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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰنَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ يُرِيدُ أَن الله عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ سَمِعْنَا بِهَٰذَا الْخَبَرِ آبَاءَنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ تَرَدَّىٰ صُبْحَهُ حَتَّىٰ حين قَالَ رَبِّ نَاصِرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فأوحينا إليه أن يصنع الخلك بأعيننا ورحينا فإذا جاء أمرنا وثارت النور فاسلك فيها من زوجين فإذا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَسُلْخُوا مِنْهَا فَكُلٌّ لَهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا آمَنَّا وَهُمْ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 إ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِائِكُا نَمُدَتَلين ثمَُّ أَه شَأْنَ مِ بعدهِم قَنًا آخَرين فْرسَلنا فيِيهم رَسُولًا مِنهُم أَن يعابُدُ اللهَّه مَا لَكُم مِن إلَ رَييرين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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بنبأ الاخره وكذبوا بنبأ الاخره واترفناهم في فِي الدنيا واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تفعلون منه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 إِنَّمَا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا مَمَاتٌ وَنَحْيَا إِنَّمَا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا مَمَاتٌ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نحن له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 فأخذتهم الصيحة بالحق فاجعلناهم غفاء فجعلناهم غفاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين اسْبِقُوا مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْفِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَجْرِي كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا, بعضا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَحَادِيثَ فَمَا عِنْدَ الْقَوْمِ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ نَبِيًّا بِآيَاتِنَا ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ نَبِيًّا بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ يَقُولُونَ أَن نُّؤْمِنَ لِبَشَرٍ مِّثْلِنَا وَطَائِرُهُمْ لَنَا بَعِيدٌ فَكَذَّبُونَا فَكَم مِّنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْغَمَامِ غَيْثًا وَأَنزَلْنَا إلى ربوة بات قرار ومعين يا أيها الرسل قلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم, ربكم فاتقون فَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ سُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذُوقُومْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ شُرَكَاءَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَا آمَنَّا بِشَيْءٍ حَتَّى وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا قُلُوبٌ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون أُولَئِكَ سَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من جون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم لا تجأروا اليوم إنكم مما لا تنصرون حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم لا تجأروا اليوم إنكم مما لا تنصرون مَد كَانَت آيَاتِي تُتلى عَلَيْكُمْ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْطَابِكُمْ تَنقِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِإِنْسَانٍ تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَتَدَبَّرُوا لَمْ يَأْتِ آبَاؤُهُمْ الْأَوَّلُونَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْفِقُونَ أَمْ يَقُولُونَ نَبِيٌّ جِنٌّ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِنَذِيرٍ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرْجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ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 حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصال والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 وآباهنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن تعلمون قل لمن الأرض ومن فيها سأقولون لله قل أفلا تذكرون قل من السماوات السبع ورب العرش العظيم سأقولون لله قل أفلا تتقون قل من لدي ملكوت كل شيء قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير إذن لذهب كل إله بما خلقه لعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عالم الغيب والشهادة لَّهُ تِفْتَآلَ فَتَعَالَى فَتَعَالَى عَمَّا عم يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إِنَّمَا تُرَيْنِي مَا يَعْدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَاهَا لَنُرْكَمَنَ نَعْبُدُ دفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصيفون وقرب أعوذ بك من هعزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء احدهم الموت حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلني اعمل صالحا فيما تركت كل كلمة يموت لعلني اعمل صالحا فيما تركت كلا ان اهم كلمه وابائلها غيم ورائيا درج الى يوم بعثهم في الصور فناء آسى بينهم فإذا نفخ في الصور فناء آسى بينهم يومئذ ولا تسألون فمن فاقت موازينه مَنَّ اللَّهُ فَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَاسِرُونَ وَمَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ فَسَقُوا وَأَنْفُسُهُمْ سَأُلْقِىكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ بَخَارِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ, النار تلفح وجوههم ان اياتي تتلى عليكم الم تكن اياتي تتلى عليكم الم تكن اياتي تتلى عليكم فكوتوا بلا تكذيب قالوا ربنا غلبت علينا أَل نورُ فَنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِبْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا حَمْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ فَاتَّخَذْتُمُوهُمُ السَّخْرِيَةَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمُ سَخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنَسَاهُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا أَصْبَرُوا إِنِّي جَزَيْتُهُمُ بِمَا وَصَدُّوا هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدى تسهين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسفل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون افَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُم عَبَثًا افَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُم عَبَثًا افَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُم عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى الله كُلُّ حَقٍّ لا اله الا الله لا اله الا الله رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الا ما خربنا برهانا لهم به فانما حساب عند ربك له لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وقل رب اغفر ورحم